حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوكي أنت الفداء ولك الفداء خاب الذين على المدى خلوكي ستثور بك الأباة وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة جرحي يا, يا جرحي أنا يا شعب عمره منحنى تترجعي انت لنا برمي أنا قلبي حاجا يا جرحي أنا يا شعب عمره منحنى تترجعي انت لنا برمي أنا قلبي حاجا عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد توانق الكهانات القديمة وتمسح الحزن عن المساجد يا لي الإصرار يا درب من مر إلى السماء هؤلاء إليك ترحل كل يوم وإنني.